يا ابن سالم في الحشا جمروا براكين يا ابن سالم في الحشا جمروا براكين والسباب يا صاحبي جرى لياب والسباب يا صاحبي جرى لياب وين يا صاحبي والفرح وين وين أنا يا صاحبي والفرح وين الفرح يخوك عن ما صار الفرح يخوك عن ما صار multimodal-xar福 pecador Lecture Aleur Idab Nou Poisim غاب صرت أنا وسطي همين غاب عني صرت أنا وسطي همين يا ابني سالم شكيتك جور الأيام يا ابني سالم Che can't take dora leia Ya ben salem Che can't take salem Che can't take salem Filhashat amruo barakid salem filhashat يا صاحبي جرى لي يا يا ابن السعد جمر وبراكين يا ابن في الحشا جمر وبراكين والشباب يا صاحبي جرى لي والشباب يا صاح الفرح وين وانا والفرح وين الفرح يا اخوكي عن نفسي صار الفرح و وك عن نفسي نصا يا بيزال في الحشا دوب السباب اللي خذا قلبي والعين دوب السباب اللي خذا قلبي والعين الحبيب اللي ترات في الحلال الحبيب في الحلال اه والسباب اللي خذا اللي قذى قلبي والعين الحبيب اللي ترات في الحسالم الحبيب اللي ترات في الحسالم يا على قلبي نعمه من عم في الحشا جمر براقي وسبب صحبي جالي يا وسبب يا تحوم Gue seho Ací Им V assembattar Parcordar Parcordar O que é que é o inversor? Vai asa الفرح وين ايوه وانا انا يا صاحبي والفرح وين الفرح O que a ¿nermo? O que a ¿n groundwater? O que a ¿n restaurantes esenciales? ¿rí 어디 a ¿ni alguien? O que سعد جمر وبراكيت يا ابني سالم بالحشا جمر وبراكيت والسبب يا صاحبي جرى علي يا صاحبي علي. والله والله والسبب يا والله والله والسبب صاحبي, صاحبي. خوش Isto